بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم 125- أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 126- رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا يحيي ويميت ربكم ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب الأليم ربنا اكشف عنا العذاب إننا مؤمنون أن لهم الذكرى وقل جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلمون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 إني آتيكم بسلطان مبهين وإني عثت بربي وربكم أن ترجون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرم. فأسر بعباد ليلا إنكم متابعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك وأ أورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا. قُرْهِي وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهَا ذاتنا الاولى وما نحن بمن شرير باتوا باباء لنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بال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 129-ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 120-ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما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 124-فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 125-فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 126-فارتقب مرتقبون